عددها ستة وهذه الوجوه هي اولا هذه طريقه محدثه لم يسبق اليها احد من الائمه المتقدمين ثانيا ان صاحبها ان جعلها مطرده استحب مثلا ان يستفتح المصلي بجميع أنواع الاستفتاح وأن يتشهد بجميع أنواع التشهد وهذا باطل قطعا فإنه لا يقول به أحد من الناس ولم يستحبه ولم أحد من الأئمة وإن لم يجعلها مفترضة كما قد وفرق بين متماثلين نقول لمن يجوز هذا الجنب هل تجوز الرجل في صلاته أن يقرأ جميع دائرة استفتاح فإن منع نقوله ما الفرق ما الفرق لا فرقه فأنت فرقت بين شيئين متشابهين الوجه الثالث إن صاحبها ينبغي أن يقول باستحباب القراءة بجميع أوجه القراءة للقرآن الكريم في الصلاة يعني جمع بين القراءات ومن معلوم أن القراءات في بعضها زيادة على بعض في داخل الصلاة وخارجها ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك لا في الصلاه ولا خارج الصلاه ويفعل ذلك القراء احيانا ليمتحنوا بذلك حفظ القارئ لانواع القراءات واحاطته بها واستحضارها له او استحضارها اياه فاذا القائل بجواز الجمع يعني يصح مثال القرآن شيئا ما قال أحد في القراءات كل قراءة عنده قراءة مستصلة ولا يجوز النجمع بين القراءات وتذكرون مقارع متر تذكرونه المصري الذي كان يجمع بين القراءات فأثر العلماء على رأسيه بالأزهر بسحب أشرفته وبمنعه ولا يجوز تلاوة وعبادة فضلا عن أن يكون ذلك في الصلاة أن يجمع التالي أو يصلي جميع أنواع هذه القراءات الرابع الرابع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آل واحد بل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا مرة وهذا مرة فاتباعه يقتضي الا لا يقع جمع بين جميع هذه الوجوه وانما نقول هذا مرة وهذا مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون الراوي قد شك في اي الالفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم فان ترجح لفظ من سائر الالفاظ صير اليه وان لم يترجح خير الانسان بين هذه الالفاظ ولم يشرع له الجمع فان في الجمع نوعا ثالثا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجمع صيغه جديده ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الوجه الخامس إن المقصود إن الذكر إنما هو المعنى والمقصود التعبير عن هذا المعنى بعبارة مؤديه فإذا عبر عنها بإحدى العبارتين حصل المقصود فلا يجمع بين العبارات المتعددة لأن المقصود قد حصل بواحد منها الرجل السادس إن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل عنه كما لا يستحب ذلك في المبدلات في جميع الأحكام الفقرية فهذه وجوه ستة تمنع الذاكر والمصلي والثالي من أن يجمع بين القراءات على وجه التعبد ولا بين الأذكار ولا بين ولا بين الصيغ ومنها صيغه التشهد ومنها صيغه الصلاه الابراهيميه فالواجب علينا أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان نقول كما قال وتذليلا وتلخيصا وحتى نحصل الثمره العمليه ولاسيما لبعض بعض إخواننا الذين لم يكونوا معنا في كل ما قلنا الصيغة التي يقولها عوام عوامنا خطا واحفظوا الصيغة الصحيحة يقول ان الصيغة الصحيحة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد نجيس هذه صيغة ثالثة صحيحة فمن لم يحفظ اي صيغه من الصيغه ويقول الصيغه التي هي خطا فليحفظ هذه الصيغه وهي أقرب عن الصيغه المذكوره تقول اللهم مرتين تقول اللهم انك حميد المجيد مرتين لا تقول في العالمين تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد من لم يحفظ شيئا حفظها حفظ هذه الصيغة من حفظها الان تفضل انك ذا لا, لا اصطعت امكا حبيب المزيد الدرجه لسانه كان المعتاد هذا الاخ اللي باوش في السيارة للدرس اخرج معه شوار اخرجي وجيبني على الدرس <تصفيق> هذا رجل درجة اللي كان عندك. كذا الله خير. نعم. طيب عيش قاعد. طيب حسك. اسمع من اخيك تفضل. تفضل. اعلم فوتك. الله خير طيب حتى الوقت في الطلبة وهم يردون الخير ونرجو الله أن نحرص جميعا الخير لكن هذا باب من أبواب الخير وكم تأثرت لما قرأت ترجمة وكيع بن الجراح الرؤاسي وكان إماما يرحل إليه وكان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل كان رحمه الله يجلس للإملاء ولتدريس طلبة العلم بعد الظهر وكان في وقت الظحى يخرج إلى سوق الحمالين شو يعني الحمالين العوام الثمين وكان وكان يصحح لهم الفاتحه يقول اقراوا علي فاتحه الكتاب فهذا منهج العلماء ومنهج الايمان ربنا نسمع ونعود الى حيث وصلنا بشر قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن نعيم بن عبد الله المجمر هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم وقد تقدم بيانه وسبب تثنيته المجمر وأنه صفة لنعيم أو لأبيه في أول كتاب الوضوء تقدم ذلك معنا ومنهم من قال أن هذه صفة لنعيم وصمي بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد أي يطيب المسجد وفي سنة أبي داود داب تجمير المساجد التي في البيوت، ويستحب تنظيف المساجد غطيب يعني وذكر ابن خبان ان أن هذه الصفة لأبيه لأن أباه عبد الله كان يحمل المجمرة أمام عمر وقدامه ولا يبعد أن يكون هذه الصفة لأبوه فأبوه كان يجمر الأمير والوالي يطيبه وهو كان يجمر المزيد فلا مانع أن تكون هذه الصفة لل للولد والوالد؟ نعم قال قوله عن ابي مسعود الانصاري هو البدرج واسمه عقبه بن عمرو تقدم في اخر المقدمة وفي غيره قلنا يسمى ايش قلنا هو من ايش تذكرون قلنا هو من القواقل هو من القواقل وهنا القواقل جمع ليس واحد جمع معروفون عند العرب من بينهم عقبه بن عمرو نعم قال قوله امرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك معناه امرنا الله تعالى بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نلفظ بالصلاه وفي هذا أن من أمر ان من امر بشيء من أمر من أمر. ان من امر بشيء ولا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما ياتي به إذا من سئل من كلف بشيء ولا يعرفه ينبغي أن يسأل فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أمر الله به وهو لا يعرفه أو لم يضبطه أو لم يضبطه وذكر لكم رواية زيادة بن صحيحه الصحيحة صحابها جمع ونرمى بالصلاة عليك في الصلاة فهذا الأمر بي إلى الصلاة وقلنا هذا مذهب الشافعية وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمع من التابعين ومذهب الجماهير المحدثين ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة فمن لا يعلم يسأل ورحم الله من قال من السلف كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكون الرابع فتهلا قيل من الرابع قال الرابع المستحيي أو المستكبر الرابع المستحي أو المتكبر فالذي لا يسأل إما على حياء وإما على كبر الذي لا يعلم ينبغي له أن يسأل ليعلم نعم قال قال القاضي ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كافية الصلاة في غير الصلاة ويحتمل أن يكون في الصلاة قال وهو الأظهر قلت هذا ظاهر اختيار مسلم لماذا ظاهر اختيار مسلم؟ علمنا ان هذا اخدار مسلم? هاك مراد. ذكره بالصلاة ما قبله وما بعده. الاحديث التي التي سبقت والتي تلحق تؤكد ان كلامه ايش? الصلاة. لان مسلما كما ذكرت لكم اكثر من مرة لم يبول كتابه. وانما التبويبات الموجودة انما هي من صنيع النووي الشارع رحمه الله. وفرد الاحاديث التي هي في الصلاة في في الصلاة تدلل على أن هذا اختيار الإمام مسلم رحمه الله تعالى نعم قال ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضوع قوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يتعلق معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه صحابه كانوا يهابون رسول الله ولم يكونوا يسالوه صلى الله عليه وسلم ما هذا سله حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من صلاه رباعيه وصل ركعتين هذا ان في كبار الصحابه فقام رجل من قاده ببلديه فقال قصف الصراط وثبت عن الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم يسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الا اربعه عشر مساله وكان يعجبنا ان ياتي الاعرابي فاسال فنستمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من الحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين جرما من سال عن مساله فحرمت من اجل سؤاله اعظم المسلمين جرما من سال عن مسألة فحرمت من اجل سؤاله هذا الحديث جعلهم يهابون يخافون فكانوا يخافون ويهابون فلما كانوا يسالون النبي صلى الله يبقوا ايش يتخوفوا فقد كرهنا خشينا شيء خشينا من شيء فيسالونهم على تخوف على تيقظ على تربص على ترسخص يخافون اي نعم هذا حال الصحابه النبي رباهم بسمته وبهديه وبخلقه وبوعظه وببيانه وقلل وجعلهم يقللون من السؤال ولذا اول درجات طالب العلم هي اخوة الانفاق والانفاق مستحب لطالب العلم في البدايات حتى يبدأ يستشفي وان بدأ بالاستشكال بدأ الان يرقى منصف العلم فالاستشكال اول مراحل من مراحل العلم الانفاق تمهيد تمهيد الطلب فالصحابة كانوا يمسطون ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقبونه فان شعروا بشيء على على وجهه خشوا وكرهوا السؤال كما وقع في هذا الحديث نعم فسكوته سكت النبي ما اجاب مباشرة سكت فترة سكت فتهيبوا وقالوا يا ليس اهما قال قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه فأما الصلاة فهذه صفتها وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقوله علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففه ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتمكموه وكلاهما صحيح يعني علموه أو علموه المدار مدار الأمر علموه أو علموه أي السلام والصلاة نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم قال العلماء معنى البركه هنا الزيادة من الخير والكرامه هذه صيغه ثانيه سهله هي الصيغة محفوظه لكن باسقاق ايش بإسقاط بسقاق ابراهيم صل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد هي صيغه التي نقولها لكن ليست فيها إيش ليست فيها على إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما واركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد هذه أيضا صيغة قريبة جدا من الصيغة التي نقولها تصف إبراهيم وإبراهيم لأن قولك على آل إبراهيم يشمل إبراهيم إبراهيم آل إبراهيم السؤال ونقدم قبل أن نقرأ لماذا خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الانبياء ليش جاءت الصيغة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم لماذا لم يقل على نوح على هود على عيسى على موسى لماذا ما هو السر أن ابراهيم إبراهيم قد خص بذلك الجواب أولا إبراهيم لخضة سريانية ومعنى إبراهيم الأب الرحيم معنى إبراهيم الأب الرحيم والله عز وجل جعل ابراهيم الأب الثالث للعالم فإن أبانا الأول آدم وإن أبانا الثاني نوح عليه السلام وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، والأب الثالث هو أبو الاباء وهو عمود العالم وإمام الخنفاء اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته ذلكم هو خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه وجد المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالازلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ان شيخنا لا يستقسم بالازلام شيخنا من ابراهيم لقد علموا ان شيخنا لا يستقسم بالازلام وكلمه شيخنا هذه وارده في نسخه من نسخ البخاري هذه في نسخه من نسخ طبيعي البخاري فيها ان شيخنا لم يكن يستقصد بالأزباب ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحدا من الأنبياء إلا إياه فقال الله عز وجل ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولم يأمر الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبعوا ملة أحد إلا ملة إبراهيم عليه السلام وذلك في قوله هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وملة منصوبة بمضمر باضمار والتقدير ملة أبيكم إبراهيم اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم انذموا ملة أبيكم ابراهيم فملة منصوبة بإضمار وتقديره تبعوا أو إلزموا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اذكاره في الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة إبراهيم هنيفا ولم يكن من المشركين فجعل الملة لابراهيم وجعل صلى الله عليه وسلم الدين له ولذا ثبت في الصحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم ذاك إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم في إسرائيل والمعراج كما ثبت معنا كما مر بنا في كتاب الإيمان من المسلم والحديث الصحيحين حديث انس قال رأيت إبراهيم فإذا أصرب الناس شبها به صاحبكم يريد نفسه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أولاد ابنته حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما وكان يقول إن أباكم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذكما أعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه وكان يقول بحث فإنها سنة أبيكم إبراهيم وفي صحيح الإمام البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم الوزر وعلل ذلك بقوله كانت تنفخ على نار إبراهيم فحتى الذي كان ينفخ على نار إبراهيم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبضه وأن نقتله حتى الولاء والبراء يكون في الحيوانات حبنا للحيوانات ومغضنا الحيوانات ولاء وبراء لله ورسوله وأنبيائه وللمؤمنين فإنراهيم أبو الأنبياء وله ميزه لا توجد بغيره من سائر الأنبياء والنبوة حصرت في ذريته وبقيت النبوة في سلاله إسحاق وتوارث الأنبياء جميعا النبوة وكلهم الى عيسى عليه السلام من سلاله اسحاق الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنقلت النبوه من سلاله اسحاق الى سلاله اسماعيل فختمت النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم وكانت من اسماعيل وما سبق من الانبياء كانوا من من ايش من سلاله اسحاق من سلالته العيق ومن سلالته الروم وهم أهل الغرب بالجملة الآن وأهل الغرب قوتهم وقيامهم كما قال الله عز وجل عن أبيهم عن إسحاق قال إنه كان ايش حكيما عليما وأن إسماعيل فإن الله قال عنه إنه كان حكيما حليما فسلالة إسماعيل عزهم وقوتهم في حلمهم وعلمهم في حلمهم وخلقهم وسلاله اسحاق قوتهم وعزهم في علمهم فإن اباهم كان عالما وإن أبانا كان حليما في الخلق فنحن أم لا نقوم ولا ننهض الا بالخلق والجي بخلافهم فإنهم لا ينهضون إلا بالعلم وهذه سنن فيها فطارق بين سنة الله الكونية والشرعية فالذي يفهم عن الله مراده يستطيع أن يعرف الحضارات والأمم متى تقوم ومتى تنهض ومتى تموت ومتى تضيع وما شابه نعود اذا هذا سر ذكر او بعض هذه من بعض اسرار ذكر ابراهيم الصلاه الابراهيميه لذا سميت الصلاه الابراهيميه والصلاه الابراهيميه تعبير دارج ولا في الاصطلاح لا في الاصطلاح لا يوجد نص في الصلاه الابراهيميه فلو قيل الصلاه المحمديه لكان الكلام صحيح لكن ابراهيم لانه من بيت الرمياء فقيل عنها الصلاه الابراهيميه نعم قال قال العلماء معنى البركه هنا الزيادة من الخير والكرامه وقيل هو بمعنى التطهير والتزكيه واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد قال البركه معناها الزياده من الخير والكرامه والتكثير منها الشيء لما تبارك الله اللهم اكثر من هذا الخير ومن هذه الكرامه التي أكرمت بها على عبدك ويكون أيضا البركة كما سيأتينا عند الشارع قريبا تكون البركة من السباك الثبات على الشيء يسمى بركة ولذا قال الشاعر العربي بشرق ابي خازن قال ولا ينجي من الغمرات إلا بركاء القتال أو الفراري لا ينجي من الغمرات أي من الشدائد إلا بركاء القتال، إلا الثبات في ساحات الوغى. فالذي ينجي من ان تثبت في ساحات الوغى. فالبركة جمع بركة والبركة عند العرب بمعنى الثبات، وسميت البركة بركة لثبات الماء فيها. فالبركة تسمى بركة لثبات الماء فيها. العرب تقول بركة الإبل، الإبل لماذا؟ لأنها تثبت في مكانها ولا تتزحزح فالبركة الثبات الثبات الخير هو البركة ويسمى أيضاً لبركة النماء الزيادة، ويكون التبريك الدعاء بذلك لما تقول تبارك الله اللهم اكثر ونمي وتكون أيضاً كما قال الشارع لمعنى التطهير والتنفي من المعايب ومنه قول الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت ومنه قول الله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وهو أحد التأويلات أيضا في قولهم تبارك الله بمعنى أسأل الله أن يطهرك وأن وأن ما أعطاك وأن يثبت فيه الخير والنماء والا يزال نزال عنك وأن نزال عنك هذا الله كان عبد الله يقول تبارك الله اي تعاظم الله عظم فضل الله عليه اي نعم هذا معنى البرك نعم قال اختلف العلماء في الحكمه في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم ما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من ابراهيم صلى الله عليه وسلم فانا لماذا يقال اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم او كما صليت على ال ابراهيم على ورد هذا وهذا الصيغه تختلف فيما بعد من افضل محمد ام ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الصلاه على محمد مشبه بالصلاه على اهل محمد والمشبه به يكون اوضح واظهر مساله نكر فيها اقوالا وذي الأقوال منها الضعيف جدا ومنها المطروح بل المقيم القيم بعضها سجانا شديدا كما في معنا وهناك وجه صحيح وهناك وجه ومذكور في آخر كلام الشعر وهناك وجه مليح غير مذكور يأتينا هذا من خلال الشعر. نسمع ما هو السر في ذكر محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد كما صليت. كما صلى على عليه و كما صلى الله ابراهيم وان محمد صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم عليه وعلى نبينا وعلى نبينا ابو الصفص نعم قال قال القاضي عياب رضي الله عنه اظهر الاقوال ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك لنفسه ولاهل بيته ليتم النعمه عليهم كما تمها على ابراهيم وعلى آله هذا القول في تفصيل وهو القول المليح لكن احتاجه تفصيل زائد وهو آخر ما قال الشاعر يأتينا ان شاء الله قال وقيل بل سأل ذلك لأمته وقيل بل يبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان من دعاء إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين أن يموت الإنسان ويجعل له لسان صدق لسان فناء وذكر حسن هذا مطلب شرعي وأمر تمتاز به الأنبياء والعلماء والصلحاء والشهداء من بين سائر الناس ولكن ليس في هذا سر هذا فضل كلام كله فضل لكن لماذا كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم وهو, أحسن وهو أفضل عند الله من إبراهيم كيف يطلب أن تكون الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم فهذا الذي يحتاج لجواب فلم يقنع الشارح الإمام النووي كلام القاضي فعقب عليه بثلاث وجود أخرى تأتي ان شاء الله نسمع قال وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أصبل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقيل سأل صلاة يستخذه بها قليلا كما اتخذ إبراهيم هذا كلام القاضي وكأنه لم يرضه وأما القولان الأخيران قال قيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم فهذا قول ذكره ابن قيم في جلال أفهام 403 وقال ما نصه قال ولو سكت القائل هذا لكان اولى له وخيرا له فإن هذه الصلاة التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوا عن تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه وجعلها مشروعه في صلوات الامه الى يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل افضل ولد ادم قبل ان يعلم بذلك وبعد وبعد أن علم بذلك وبعد ان علم بذلك لم يغير نظم الصلاه التي علمها امته ولا ابدلها بغيرها ولا روى عنه احد خلافها فهذا افسد جواب يقوم قبل ان يعلم طب بعد أن, علم طب بعد ان علم ما غيرها فالجواب قال عنه من هذا افسد جواب يقوم هذا الجواب ضعيف واما قوله وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ ابراهيم قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله وقفت في صحيح الإمام مسلم برقم 283 من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن من يريد يريد نفسه صلى الله عليه وسلم يعني نفسه قال وهذا الجواب يقول وهذا الجواب من جنس ما قبله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه وهذا من أبطل الباطل ثم قال عن الوجوه المذكورة سابقا قال ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وسود بها الطروس و... وأوهم الناس أن فيها تحقيقا لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها فإن العالم يستحي من التكلم على هذا او الاشتغال لغزه يعني كلام هذه الوجوه ليست معتبرة الآن نأتي إلى الوجوه التي اختارها النووي رحمه الله هنا، هذا فقال محمد, على آل محمد, على محمد. لهم محمد صلى الله, عليه محمد صلى الله عليه محمد. هذا الكلام أيضا ضعيف، رواية ودراية، وأعني بالدراية توجيه الكلام على وفق القواعد العربية. ولا أريد أن أفصل وأطول ولكني أجمل ولكني أجمل فأقول أولا الذي نقل هذا عن الشافعي هو العمراني في كتابه البيان هو في كتابه البيان نقل هذا عن الشافعي وقال الإمام المقيم هو باطل عليه أي على الشافعي فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته فإن هذا في غاية الضعف والركاكة. ويمكننا اقول يمكننا ان نرد هذا الكلام من وجوه. نذكر الكلام. من من يذكر لنا التوجيه اولا? من نذكر لنا التوجيه مذكور? هاتي احمد والي صلوطش. الواو واو لا انا لا اريد الود انا اريد التقرير اولا قبل الرد. انا اريد التقرير قبل الرد. ما معنى كلام الشارع هذا ما معنى ما نقله العمراني او بعض الشاطعيه عن الشافعي? كيف نوجهه تفضل يعني اللهم صل على محمد وقفنا قالوا على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ما الصلاه يكون على ال ابراهيم دون ابراهيم التشبيه جعل ال محمد ان يلحقهم من الصلاه كما لحق إبراهيم وآل إبراهيم الصلاة، و ALLAHum صل على محمد وقفنَا. هذا الكلام يستدعي صحيح لوجود كثيرة من بينها ان في لا حديث كما في الصحيح مسلم، كما في بعض الروايات ومنها صحيح مسلم، فALLAHum صل على محمد، ALLAHum صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم. بل في رواية عن مسلم اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على العالي ابراهيم صل على محمد وازواجه وذريته كما هي على الى ابراهيم ومحمد وازواجه وذريته هل هم أفضل من الى ابراهيم؟ أفضل فبعض الروايات تمنع هذا الوقت هذا جواب الجواب الثاني ان هذا التوجيه لا يصح على العرب عند العرب في دغة العربية والقائد عندهم أن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه وهذا الذي لا تحتمل العربية غيره فمثلا لما تقول جاءني زيد وعمر يوم الجمعة قيدته بظرف هل يمكن أن يقول قائل أن عمر جاء يوم الجمعة وزيد زيد ما جاء يوم الجمعة؟ فإذا قيد المجيء والفاعل بيوم المراد الفاعل ومعطف عليه وكذلك لما تقول ضربت زيدا ضربا ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما أو أن تقول مثلا ضربت زيدا وعمرا أمام الأمير فلا يجوز لرجل أن يقول وقع هذا الضرب لزيد دون عمر لأنه قيد بإيش؟ قيد بظرف فانت الان تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم هذا قيد بظرف فيه مثل صلي على محمد وعلى محمد مثل ما صليت فلا يجوز ان تقول صلاة آل الرهيف هي فقط هي فقط مقيده بايش بآل محمد دون محمد لان هذا عطف فالعطف مع التقييد بظرف او باي قيف من القيود فهذا يعود على الاثنين ولا يعود على واحد ولذا كما صليت يعود على الامريف هذا الكلام في اللغة بعيف وبعض الروايات تردها للتوجيه يبقى القول الثاني نعم وقالت القول الثاني معنا رمض محمد وآله الصلاة دي كما جعلت عامل المحمد والآله فالنفروض المشاركة في أصل الصلاة إلى قبل بينما المسؤول اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على ابراهيم اي اصل الصلاة. وليس قدر الصلاة. وهذا معروف العرب عند العرب فمثلا ربنا يقول واحسن كما احسن الله اليك هل يمكن ان يحسن العبد لربه كما احسن الرب لعبده لا وانما المراد واحسن كما احسن الله اليك في اصل الاحسان وليس في وليس في مقدار الاحسان وكذلك قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فالمشاركة في أصل الوحي وليس في مقدار الوحي ولكن ومنه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق, حق التوكل كما تتوكلون لرزقتم كما رزقت الطير تاخذوا سمافا وتعودوا بقانا لرزقكم كما رزقكم الطير هل الرزق هذا في المشاركة في الاصل في اصل الرزق ولا في مقدار الرزق في اصل الرزق فهنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم المراد ايش ليس المقدار وانما المراد العصر وهذا كلام تحقيق التوجيه دروي صحيح لكن من حيث الحقيقة ليس لصحيح. لان على هذا الكلام كأنك تقول اللهم صلي على محمد كما صليت على آل ابي اوفا كما صليت على نوح كما صليت على يعني هذا الكلام يجعل ذكر ابراهيم وآل ابراهيم لا وزن لها. اذا ما دام ان العبرة بالاصل ليس بالمقدار فيجعل خاصية ذكر ابراهيم عليه السلام وآل ابراهيم لا وزن لها. فهذا الوجه الثاني ضعيف من هذه الحيثيه واقوى الوجوه الثالث وهو سر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ابراهيم والصلاة على ابراهيم مع ان محمد صلى الله عليه وسلم اضغل نقرأ القول الثالث. الثالث هذا المطلوب المطلوب نسهم الكلام على ظاهره ولو تؤملنا ظاهر الكلام ما وجدنا في مشكلة نسمع ما معنى قولين اللهم نصد على محمد نسمع ما في مشكلة ظاهر واضع جدا بينا نسمع الكلام اذا مجموع صلاة محمد وآله مثل مجموع صلاة ابراهيم وآله طيب اهل محمد فيهم انبياء طيب اهل ابراهيم محمد لا لكن يلزم من هذا ان محمدا بما فيهم اله ليس مثل ابراهيم بما فيهم اله لان اله ابراهيم فيهم انبياء كثر فكل الانبياء من آل ابراهيم فمحمد وآله في جهه وابراهيم وآله في جهه ابراهيم وآله في جهه هي الجهه الفاضله وهي الجهه الراجحه كيف لا ومحمد من آل إبراهيم. كيف لا ومحمد من آل إبراهيم. فخص الله تعالى إبراهيم وآله لأنه لا يعرف خير لآل كما يعرف لإبراهيم. فإذا المفاضل بين مجموع مجموع وليس بين محمد وإبراهيم. المفاضل بين محمد وآله وإبراهيم وآله. وليس في آل محمد انبياء ولا رسل وفي آل ابراهيم انبياء ورسل فيكون مجموع آل ابراهيم خير من مجموع آل محمد ولا يلزم من ذلك أن يكون ابراهيم افضل من محمد وضوح الجواب كلام على باجري هذا اقوى الوجوه نعم نسمع الان شيء زائد نعيد الوجه الثالث المسؤول مقابل الجمله بالجمله الجمله المجمل الجميع نعم إذن يعني يزاد على هذا أنه ثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير سورة آل عمران عند قول الله عز وجل إن الله صف آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فقال ابن عباس آل إبراهيم محمد آل إبراهيم محمد فآل إبراهيم يصلح في ذكر محمد فدل ذلك صراحة على أنه لا يلزم لما تقول اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم ومع اسقاط ابراهيم المراد ايش تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهم منه البثه ان يقول قائل ان ابراهيم افضل من محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الفتنه ظهرت في القرن العاشر وقد نادى بعض المبتدعه بان ابراهيم افضل من محمد في واستدل بهذه الصيغة ورد عليه كثير من العلماء وعلى رأس الجزار وله مؤلف في هذا الباب أرد على من فضل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم واستدل بأشياء منها الاستدلال بصيغه صيغة الصلاة الابراهيميه وهذا الاستدلال مردود بما ذكرنا وهو أرجح الأقوال والله تعالى أعلم طيب. أكمل. قال رسول الله في صلى الله عليه وسلم، وقد في بعض قال، من جواز الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. منا أن يقول الله مرحم محمدا، وأن اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيه اللهم ارحم محمدا هل يجوز بالنبي هذا الموقع في الخلاف هل يجوز بالنبي ان يقول لي النبي رحمه الله فلان يجوز اما تذكرون ما شرحناه في الترليمان رحمه الله موسى رحمه الله موسى هذا يفتح موسى اما الواحد منا يقول اللهم ارحم بدل اللهم صل فهذا غير جائز على خلاف نسمع كلام الشارع ثم نعلق ان شاء الله قال وهو عمر بن عبد الله وهو محمد المختار لا تقول لهم محمدا لكم في أن قول الله تعالى وليكي عليهم صلوات من الله ورحمة أن الصلاة غير رحمة، أن الصلاة غير رحمة، وأن الصلاة معناها ثناء الذي خلق ثناء من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما لا ولو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما صلى عليه، وحسن أن نقول. من رحم النبي مرة رحمه الله بها عشرة وهذا معلوم البطلان من رحم النبي مرة رحمه الله بها عشرة هذا كلام معلوم البطلان وطلب الرحمة مشروع لكل مسلم وطلب الصلاة إنما يختص بأصحاب الرسالات وهم انبياء الله ولو أن أحدا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله لما عدوه موقرا معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل الرحمة كما هو معلوم بل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود بإسنان حسن وهو في سنة أبي داود برقم 1176 في حديث الفصاء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك فالرحمه تذكر حتى للبهيمه تذكر الحيوان وأما ذكرها للصفوه وافضل خلق الله فهذا امر لا يكون ويستحب لكل احد ان يسال الله الرحمه ولا يسوغ لاحد ان يقول اللهم صل علي يستحب لي ان اقول اللهم اغفرني اللهم ارحمني لكن لا يستحب ان اقول اللهم صل علي فيستحب في حق الانبياء أن تسألهم الصلاة دون دون الرحمة وأكثر المواطن التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة من مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن مثل قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين ورحمتي وسعت كل شيء لا يقال رحمتي وسعت كل شيء أي صلاتي حيث الرحمة غير الصلاة والرحمة يجوز أن تطلق على البهائي وعلى أحد البشر والناس دون الصلاة التي هي خاصة بالانبياء وهنا مسألة ذكرها الشارح رحمه الله. هل يجوز أن يذكر الصلاة على غير النبيين هل يجوز أن نقول صلى الله على فلان؟ اللهم صل على فلان. صلى الله على أبي بكر على عمر. هل يجوز أن نقول أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، علي عليه السلام؟, علي عليه السلام؟ هذا مشروع ممنوع هذا ما يأتي في كلام الشارع إن شاء الله نسمع كلام الشارع على <تصفيق> وعلى علي محمد ولو علي محمد وآلي ولو على آلي وآلي انت قرأت على آلي والحمد لله نحن السنه والرافض يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من من فصلني عن عن محمد من فصل او من قطع آلي عن نبي بعلا قطعه الله من رحمته يوم القيامة ان عند الرافضه لا يجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لازم تقول إيش واالي من قطعني عن ال بعلا قصاه الله من رحمته ورضاته الحمد لله على سننا طيب ف يجوز ان نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لا حرج في ذلك لكن المكتوب امامنا وعلى محمد نعم صل يجوز الصلاه على غير النبيين تبعا لاستقلالا لا على محمد وآله وعلى آله وذرياته وازواجه واصحابه واحبابه وإلى ومشابه تبعا لاستقلالا لا, لا يجوز ان تقضى مصلي على ازواجه هكذا لكن على محمد وآله لا حرج نعم في وقال و على كل واحد من المسلمين محتفلنا فقضوا لأعلمه ذات و الله عليه وسلم اللهم على نام أنه أوفى كان لذا أعطاه من وهو رواقكم لقول الله تعالى و أنكم يصنع عليكم و ملائككم و احتجر هذا النوع من السوقين والجمال السلام ولا بل خط به الانبياء كما خط الله تعالى بالتخليص والتسليم فليقال قال الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وقال عز وجل وقال جل حرامته وتخطفت اسنانه تبارك وتعالى ونحو ذلك ولا يقال قال النبي عز وجل وان كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك وأجاب عن قول الله عز وجل والذي انصر عليكم وملائكته وعن الأحاديث لأن المكانة الذي من الوحي عن ورسوله فهو دعاء المترقب وليس فيه معنى التعطير الذي يكون من غيرهما وأن الصلاة على الآل والأزواج والفرمية فإن ما على السابر إليه على وقد يقال ثبرا لأن السابرات يجتملوا فيهما على السمق الاستقلال واختلف أصحاب الأسقلات على رؤية هل يقال هو رسول أو هو المجدد السبس أدب والصحيح المشهور أنه مكتوب في التكليف محمد الجواجي والسلام في معنى الصلاة فإن الله تعالى أفرنا ميدهما فلا ينفق فيه غائر غير الأنبياء فلا يقال أبو مصر وهو العليم عليهم السلام فإنما يقال ذلك تحصار الأحياء والأبوار فيقال السلام عليكم ورحمه الله, ورحمة الله. إذا الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة لا تكون إلا على الأنبياء ووقع مما قرأنا فيما مضى خلاف بين اهل العلم هل يجوز أن تذكر الصلاه بغير الأنبياء أم هي خاصة للأنبياء على قولي ثم من قال بالمنع ما هو حكم هذا المنع هل هو مجرد فرق أدب أم هو مكروه ورجح الشارح الكراهة ورجح أن الصلاة على غير الأنبياء تكون سبعا ولا تكون استقلالا وهذا هو الذي اراه راجحا وأما الأذلة التي احتج بها أحمد وغيره من الجوازي فيجاب عن هذه وقبل أن تذكر هذه الأشياء يقرر وجه كراها فالكراهة في الصلاة على غير الأنبياء سبع استقلالا لا سبعا أولا هذا مذهب جماهير السلف فقد أخرج مثلا قاضي إسماعيل في كتابه رضي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقب 75 بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تصلح الصلاه على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستقار لا يصلح الصلاة على أحد غير إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات الاستغفار وأخرج ابن أبي شيبة ومن طريقه القاضي الإسماعي بإسناد صحيح إلى زعفر بن بقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإن ناسا من الناء فإن ناسا من الناس او من الناس قد اجتمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم أمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتاب فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة إذن عمر عبد العزيز منع القصاص الذين يصلون على الأمراء ويقولون على الأمراء عليهم السلام أو ما شابه وقال إنما تكون الصلاة فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين وأن يكون دعاؤهم للمسلمين بعامه، وهذا الراجح أيضا في السلام كما ذكر الشارك عن أبي محمد الجوين فالأدلة مقولت بعض الثلاث: كابن عباس وعمر العزيز والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح شعارا لهم وإن كان المعنى في الصلاة لغيرهم جائز إلا أن هذا أصبح شعارا لهم فمثلا لك أن تقول محمد عز وجل فلغة الكلام الصحيح فمحمد عزيز وجليل وعزته وجلاله ليست عزة الله وجلاله ولكن مع هذا هذا الصلاح عز وجل أصلح خاصا بالله فلا يجوز أن يخص به حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الصلاة على غير الأنبياء وآله قد صارت شعارا بأهل البدع وقد نهينا عن شعارهم وذكر هذا الإمام النووي في كتابه الأذكار رحمه الله فمثلا مثل الامامه السوداء ثابت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه فاتحا وعلى راسه عمامه سوداء ولكن الان العمامه السوداء اصبحت شعارا الشيعة لا يستحب ان تلبس هذه العمامه حتى نتميز عن شعار اهل البداع ومن الأدلة على الكراهه ما احتج به مالك إن هذا لم يكن من عمل من مضى قال ولو كان خيرا لسبقون إليه ومن الادله أيضا أن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأمر الله تعالى أن لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما يدعى غيره باسمه فكيف يسوه أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه ودليل آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلم على عباد الله الصالحين ثم, ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حق لا يشترك معه فيه غيره ثم دليل آخر إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه سورة الأحزاب بعد ان ذكر جملة من خواصه. ومنها تحريم نكاح ازواجه. وجواز نكاحه بمن نفس نفسها اليه. واجاب اللعنة لمن اذاه. وغير ذلك من حقوقه. واكدها بالامر بالصلاة والسلام عليه. فادل على ان ذلك حق له. خاصه وآله له في ذلك وكذلك إن الله تعالى شرع للمسلمين ان يدعو بعضهم لبعض وان يستغفر بعضهم لبعض وان ترحم على ان يترحم بعضهم على بعض في الحياة وبعد الموت وشرع لنا صلى الله عليه وسلم ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته فالدعاء حق للمسلمين على بعضهم بعضا والصلاة حق للنبيين على سائر المؤمنين بهم إلى يوم الدين وأما أذلة المجوزين فاستدلوا بادله منها اللهم صل على آل ابي أوفى والحديث الصحيح ومنها قول الله تعالى وصل عليهم إن الله وملائكته يصدون على النبي ومشابه ويقالت مثل هذا أن الصلاة حق للنبي على سائر أفراد أمته ويتعين على الأمة أداء هذا الحق والقيام به أما هو صلى الله عليه وسلم فيخص به من شاء فالنبي كان يصلي على من اتاه بالزكاة ولم يرد أن أحدا من أصحابه كأدو بكر وعمر ومقدمي الصحابة كانوا يصلون على من يأتيهم بالزكاه فهذا حق للنبي على أمته والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يخص من شاء به كما أن الله له أن يخص من شاء به وهذه الصلاة في صلاة الله تعالى لا تكون على التعيين بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دليل قوي وهنالك أدلة كثيرة المقام لا يتسع لسردها ورد عليها ولكن هنالك أثر هو أقوى الأدلة على أو للقائلين بجواز الصلاة استقلالا على غير النبيين وهو ما ثبت في موطئ مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقف على قبر النبي فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر هكذا رواية الموطع كان ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. ما هو ظاهر هذا الاثار? ان ابن عمر كان يصلي على النبي وابي بكر وعمر. قال ابن عبد البر في كتاب الاستكتار الجزء السادس وحمد ايضا ثان قال انكر العلماء على يحيى ابن يحيى. هذه الرواية رئيس ابن عمر يقف اخرجا. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قال وقال انما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه, أنه رضي الله عنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لابي بكر وعمر. يحيى بن يحيى قال كان يصلي على النبي أبو بكر وعمر أجمل. ساروا عن مالك قالوا كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لابي بكر وعمر. هكذا رواه بالتفصيل. جمع من اصحاب مالك منهم ابن القاسم والقائم بن وابن بكير وابي مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن حسن شيباني فهؤلاء كلهم ذكروا ايش كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر بينما يحيى بن يحيى الليث انفرد عن مالك بقوله يصلي على بكر على النبي وابي بكر وعمر يصلي على النبي و بكر وعمر ف دل هذا الكلام هذا الاثر على المنع لا على الجواز لما فصلنا ونظرنا في سائر الرواق دل على المنع لا على الجواز والله تعالى اعلم مكمل. قال قوله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه واحده صلى الله عليه اشهر قال القوم نعمته وفضيت اجره كقوله تعالى من جاء بالحكمه فله على هذا الذي رجحناه وهذا الذي علقه البخاري عن أبي العالية الصلاة على وجهها الصلاة على وجهها يصلي الله عليه يكبر في الملأ الأعلى كما ورد في حديث أبي هريرة وهو عن مسلم نسمع أسألكم من أفضل الملائكة من البشر وقع خلاف بين أهل أبي. فمن فضل الملائكه احتج بهذا الحديث قال من ذكرني في نفسه قال الله تعالى خرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قال قدر صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وذكر حديثا طويلا فيه إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه فدل هذا الحديث على أن الملأ الذين يذكرهم الله فيه خير من البشر. والراجح أن مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر لأنه في البشر طغاه وفصلة SomehowELLA ولكن العبد المؤمن أفضل من الملك العبد المؤمن أفضل من الملك لكن مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملائكه خير منهم من المفاضل ليس بين البشر والملائكه من جميع الوجوه المقارنه بين مجموع ومجموع فمجموع الملائكه افضل من مجموع البشر الملائكه يعبدون الله تعالى الهاما ولا يوجد لهم شهوه ولا نزوه واما البشر فيعبدون الله بالجهاد فنجاهد نفسه وهواه واستقام على استقام على امر مولاه فله من الفضل والاجر اكثر له من الفضل أكثر من الملائكة والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر وفي درسنا القادم إن شاء الله نأتي على باب التسميع والتحميل وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى الله صحيح ترون ما في مجال قراءتها فضلا عن إجابة عليها وأخيل إجابة عليها إن شاء الله لدرس الغد درس الفجر يوم جمعة ودرس الخاصص والجواب فأجيب إن شاء الله على المسكور منها في درس غد بعد قراءتها هذا الاخ يسأل ويسجلني سؤاله يقول هالرواية في العالمين انك حميد المجيد ضعيفة ما اقول ضعيفة اقول هنالك صيار والاصل في الاذكار التوقيث فاذا قلت انك حميد المجيد، فقل انك حميد المجيد في العالمين انك حميد المجيد بالصيغة التي التي وردت. ما سبقها ما تتبلج ما تجمع بين صيغتين فالصيغة التي معنا في اول حديث حديث الباب لو قرأتها فيها في العالمين لك حميد ومجيد لكن ليس فيها ذكر إبراهيم فيها ما نقول مع إسقاط إبراهيم اللهم على محمد وعلى ali محمد كما صليت على كما صليت على, كما صليت على مبارك على محمد وعلى محمد كما صليت على في حميد هذه ما حكم من نرمي في, شعرات في المسجد ما يجوز إيقاع الأذى والحق الأذى في المسجد وهذا من الأذى هل هناك سياق للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت؟ نعم، شيخنا في سفر النبي ذكر ثمان سياق وكلها صحيحة والصلاة الإبراهيمية كما قلنا تذكر بعد التشهد الأول والثاني. أنا عمل عند فاره وعملي هذا يوجد فيه فتayas. هل أترك عملي؟ لو كنت عمل عند مسلم وفي اختلاط هذا العمل حرام. لو كنت عمل عند مسلم وفي اختلاط ومزاحمه بنات فما خلى رجل بمرأة إلا كان شيطان ثالثهما. اخرج السرمدي باسم جيد. قال ما خطبكما ما قال كالا نسقي حتى يصدر حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ما في اختلاط في سقي الغنم حتى الرجال يذهبون. وما اخرجنا الا لان ابانا شيخ كبير. واما ان ترى المتدرجات وان تمازحهن وان تجالسهن وان تحرم هذا. وهذه الأشياء ظاهرة الحكم فيها ظاهر وان تعرف نفسك وتعرف قلبك وتعرف شهوتك وتعرف كيف نفسك تشغل بالشر والسوء ما تركت فتة اضره على الرجال من النساء ما رايك في كتاب قاموس الاحلام للشيخ العنبري من احسن ما كتب كتاب جيد لكن لا يجوز شرعا ان يستند على الكتب دون ملكة ودون معرفه بقواعد التاويل لا يجوز الذي لا يفهم شيء أو لا يعرف مصنعات فوقها ولا قواعدين يخبط لذج يأخذ في كتاب ويفتح ويصير جاوز ولا يجوز رجل لا يعرف قواعد التأويل ولا أصول التأويل يفتح القواميس سيصير معدر فالتأويل له قواعد فمن لا يحسن هذه القواعد لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا لمن لا يحسن أن يؤول ولو اعتمد على كتاب أرجو منك أن تبين لنا حكم العمل في الفنادق التي تبيع الخمر وتحتوي على الملاهي الليلية والحكم الذي يريد الانتحار ويعلم عنه أما الانتحار فهو حرام ومن استحل الحراء الانتحار قتل النفس وهو كافر والرجل بخير لا يزال البخاري لا يزال الرجل في فسحه من دينه نال نصف دمن والمنتحر طاب دمن وأكبر الكبائر ما شدت بالله القفل. والمنتحر يعترض على الله على قدره وان كان يظن المنتحر انه يملك نفسه فهو مخطئ فنحن ملك لله فالله المالك والله الرازق والله المدبر والله الامر فمن ملك شيئا تصرف فيه كيس ما شاء لو انت غطر العراسة تهديتها ما اقول لك يستهدي غطرتك انك تملكها لو بعتها لا اعترض عليك الله الذي خلقنا هو الذي والذي رزقنا هو الذي يدبر امرنا يتصرف فينا كيف ما شاء ومن بين الاوامر التي امرنا الله بها ان نخلاله الثناء وامرنا ان نصبر على قدره وقضائه اما بيع الخمر حرام. والعمل في مكان ترى فيه بيع الخمر وان ساكت فهذا اقرار وهذا انكار المنكر فمن عمل في في مكان يباع فيه الخمر وانكر على البائع وانكر على المشتري فلما قال احد امرهم اما ان يفصل واما نترك يترك الناس شرب الخمر واما ان يرى ويسكت فهو اثم نعم ليس اسمه كاسم من شرب, شرب او كاسم من باع او كاسم من اشترى لكن هو آسد بسكوته واقراره لهذا المنكر هل مبروك اسم من اسماء الشيطان لا المبروك مفعول من بركة والشيء الحسن من باركة تباركة فبركة يبارك المبروك المضروب المبروك المستقر أما فإن أردت أن تهني يا قل مبارك ولا تقول مبروك هذا كلام لغوي وليس كلام شرعي ولكن اللغة والشرع بينهما صله المراد أن هذا خطأ اللغة. هل يكره المصبي ان يستكب بعدين كبر لما ان تكبرت الاحرام لا لا لكن واحد جاء متأخر ولا يدرك الفاتحة وانشغل بالسواك وانمكه يمتع تفوت وضيع الفاتحة. فهذا مذموم. وليس هذا بعمل فقيه. بل لو جئت متأخرا وانت قد تعرض الفاتحة لعدم القراءة فالاحسن في حقك الا تدعو دعاء الاستفتاح. ابدأ بالفاتحة. لا تدعو دعاء الاستفتاح. فكيف فالأخي سأل عن حكم رؤية فيلم المسيح وألام المسيح المسيح عليه السلام ما صدب وما ولا يجوز تمثيل الأنبياء أنا ما رأيت الفيلم وما سمعت عنه لكن رؤية تمثيل الأنبياء ووجع جعل صور الأنبياء فالتمثيل للبشر لبعضهم بعض الحرام التمثيل فيه آثة ثانية الآثة الأولى فيه نوع كذب والآثة الثانية فيه تشبه الكفار وقد ألف بعض الغماريين وهو أحمد المسلم الغماري كتابا مطبوعا سماه بيان الدليل على حرمة التمثيل وذكر في مقدمته أنه لما رأى الإخوان المسلمين يمثلون ويعقدون التمثيليات ألف هذا الكتاب ردي عليهم وذكر وجوها عديدة جدا في تحريم التمثيل ولو كان التمثيل مشروعا لسلقنا إليه كيف وقد ثبت عند الناجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا ما أحب لو أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا لو كبيرة الدنيا لا أحب أن احاكي أحدا فمن الضعف الخوار أن يحاكي الإنسان غيره وهذا أمر قبيح في التمثيل فكيف لما يمثل الإنسان دور كافر أو نصراني فكيف لو وضع على فضره الصليب فكيف لو كانت تمثليات بين النساء كما يحصل في بعض دور القرآن وبعض المساجد تمثل امرأة دور امرأة تاجرة أو تاسقة فتلبس التنور القصيرة تبدو تبدي افخاذها أمام النساء بحجة أن هذا ليس بعورة هذا حرام من ذا لا وهذا موجود بالأسف أنا لا أتكلم عن خيال أتكلم عن واقع بعض الناس يمثل دور كافر يضع صليب على صدره وعلى ظهره وهذا حرام شرعا لو هذا الإنسان مات على هذا الحال يمثل أنه يعبد الشيطان يعبد الأصنام يطوفون حول الأصنام ويصلون لها لو هو على هذا الحال ماذا يقول لله عز وجل بالجلال فالتمثيل حرام ففيه كذب كل تمثيل شيء غير فيه تشبهه بالفار وما عدا ذلك فلا تسال كل حال لها مخالفاتها. مخالفتها وبنكتفي بهذا القدر ونجيب ان شاء الله على باقي الاسئله كما قلنا في درس غد الفجر في مسجد